وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لا تَغْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيهِ الشَّيْطَانِ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّا يَبْلَى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 وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِمْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُلِنُّهَا ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما واجلا مسما فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطرا فلنها لعل كترضا